ومن معجزاتي تكثير الطعام ببركتي ودعائه أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا العذري حدثنا الرازي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه ومرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجلاً من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده أي ابطه فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول وحديث جابر في إطعامه يوم الخندق صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق وقال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لا كما هي وإن عجيننا لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وباركه رواه عن جابر سعيد بن بن مينا وأيمنه وعن ثابت مثله عن الرجل من الأنصار ومرأته ولم ما قال وجئ بمثل الكف فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله فأكل منه من في البيت والحجرة والدار وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أدعو ثلاثين من أشراف الأنصار فدعاهم فأكلوا حتى تركوا ثم قال أدعو ستين فكان مثل ذلك ثم قال أدعو سبعين فأكلوا حتى تركوا وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايعه قال أبو أيوب فأكل من طعام مئة وثمانون رجلا وعن سمرة بن جندب أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخرون ومن ذلك حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها ثم قال ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا وقد حز له حزة من سوال بطنها ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على البعير ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبيه ومثل لسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فدعى ببقية الأزواد فجاء الرجل بالحسية من الطعام وفوق ذلك وعلىهم الذي أتى بالصاع من التمر فجمعوا على نطع قال سلامته فحذرته كربضة العنز ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش بيعاء إلا ملؤوه وبقي منه وعن أبي هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطالب وكان أربعين منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا وحتى شبع وبقي كما هو ثم دعا بعس فشرب حتى رو وبقي كأنه لم يشرب منه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما سماهم وكل من لقيته حتى امتلأ البيت والحجرة وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر جعل حيسى فوضعه قدامه وغمس ثلاثة أصابعه وجعل القوم يتغدون ويخرجون وبقي يتغدون ويخرجون وبقي التور نحو مما كان وكان القوم أحدا أو قال اثنين وسبعين وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثلها إن القوم كانوا زهاء ثلاثمائة وأنهم أكلوا حتى شبعوا وقال لي ارفع فلا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت وفي رواة جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن فاطمة طبخت قررا لغدائها ووجهت علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معها فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة ثم له صلى الله عليه وسلم ولعلي ثم لها ثم رفعت القرى وإنها تفيض قالت فأكلنا منها ما شاء الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من أحمس فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله من رواية دكين الأحمسي ومن رواية جرير ومثله من رواية النعمان النعمان بن مقرن الخبر بعينه إلا أنه قال أربعمائة راكب من مزينه ومن ذلك حديث جابر في دين أبيه بعد موته وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه ولم يكن في ثمرها سنين كفاف كفاف دينهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها بيادر في أصولها فمشى فيها ودع فأوف منه جابر ورماء أبيه وفضل مثلما كانوا يجدون كل سنة وفي رواية مثل ما أعطاهم قال وكان الغرماء يهودا فعجبوا من ذلك وقال أبو ريرا رضي الله عنه أصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال أدعو عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا قال خذ ما جئت به و... وأدخل يدك وأقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك وأن التمر كان بضع عشرة تمرة ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة قال فقلت ما هذا اللبن فيهم كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدحة وقال بقيت أنا وأنت اقعد فشرب فشربت ثم قال اشرب وما زال يقولها وأشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجل له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة وفي حديث خالد بن عبد العزة أنه أجزر النبي صلى الله عليه وسلم شاتا وكان عيال خالد كثيرة يذبح الشات فلا تبد عياله عظما عظما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاتي وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا ذكر خبره الدولابي وفي حديث الآجري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمدار أو خمسة ويذبح جزورا لوليمتها قال فأتيت بذلك فطاعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة الرفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشي يكن وفي حديث أنس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلت في تور فذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ضعه وادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيته فدعوتهم ولم أدعو أحرى لقيته إلا دعوته وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة حتى ملأوا الصفة والحجرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا عشرة عشرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم فقال لي ارفع فما أدل حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت وأكتر حديث هذه الفصول في صحيح وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة رواه عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم وأكترها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها فصل في كلام الشجرة وشهدتها له بالنبوة وإجابتها دعوته أخبرنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما أجازنيه عن أبي عمر الطلمنكي عن أبي بكر بن المهندسي عن أبي القاسم البغوي حدثنا أحمد بن عمران الأحنسي حدثنا أبو حيان التيمي وكان صدوقا وعن مجاهد عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فدنا منا أعربي فقال يا عربي أين تريد؟ قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال من يشهد لك على ما تقول؟ قال هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي وادعوها فإنها تجيبه فأقبلت تخد الأرض حتى قامت في يديه فاستشهد ثلاثة فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى مكانها وعن بريدة سأل عربي النبي صلى الله عليه وسلم آية. فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك قال فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقا مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله قال العربي مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال العربي إذا لي أسجد لك قال لو أمرت أحدا أن يسجد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك فأذن له وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويلي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا استتر به فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال إن قادي علي بإذن الله فانقالت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التأما علي بإذن الله فالتأمتا وفي رواية أخرى فقال يا جابر قل لي هذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفتت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا فقامت كل وحدة منهما على ساق فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفةً فقال برأسه هكذا يمينا وشمالاً وعن أسامة بن زيد نحوه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل يعني كان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس فقال هل ترى من نخل أو حجارة قلت أرى نخلات متقاربات انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر كن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهن فوالذي الذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربنا حتى اجتمعنا. والحجارة تعاقدنا حتى صرنا ركاما فجلس خلفهن فلما قضى حجته قال لي قل لهن يفترقن هو الذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدنا إلى مواضعهن وقال يعلى بن سيابة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير إلى آخر الحديث وذكر نحو من هذين الحديثين وذكر فأمر وديتيني فانضمتا وفي رواية أشاءتين وعن غيلان بن الثقفي مثله في شجرتين وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين وعن يعلى بن مرة وابن سيابة أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم عليا وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجني ليلة استمع له شجرة وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا من يشد لك قال هذه الشجرة تعالي يا شجرة فجاءت تجر عروقها لها قعاقع وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه قال القضي أو الفضل فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها وقد رواها عنه من التابعين أضعافهم فصارت في انتشاري من القوة حيث هي وذاكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلة وهو وسن فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذا وهي هناك معروفة معظمة وفي ومن حديث ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ورأه حزينا أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع تلك الشجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فالترجع فعادت إلى مكانها وعن علي النحو هذا ولم يذكر فيها جبريل قال اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها فدعا شجرة إلى آخر الحديث وذكر مثله وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرار كانت مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت وعن الحسن أنه عليه السلام شكى إلى ربي من قومه وأنهم يخوفونه وسألوا آية يعلم بها أن لا مخافة عليه فأوحى الله إليه أن ائتي وادي كذا فيه شجرة فادعوا غصنا منها يأتك ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسوا ما شاء الله ثم قالوا ارجع كما جئت فرجع فقال يا رب علمت أن لا مخافة علي. ونحو منه عن عمر وقال فيه أريني آية لأبالي من كذبني بعدها إلى آخر الحديث ذكر نحوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لعربي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله قال نعم فدعاه فجعل ينقذ أو في أيضا رواية أخرى ينقذ حتى أتاه فقال إرجع فعاد إلى مكانه وخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فصل في قصة حنين الجدعي ويعضل هذه الأخبار حديث أنين الجدعي وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشرة منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطالب ابن أبي وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث قال الترمذي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بخواره وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به وفي رواية المطالب وأبين حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكت زاد غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفس بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنسن وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف وفي حديث أبي فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاته وذكر الإسفريني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاء يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه وفي حديث بريدة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة وإن شئت أغرزك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ويقول يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه فسمعه من يليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحقوا أن تشتاقوا إلى لقائه رواه عن جابر حفص بن عبيد بن عبيد الله ويقال عبيد الله ابن حفص وأيمن وأبو نظرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كريب وكريب وأبو صالح ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلح ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية ورواه أبو نظرة وأبو الوداكي عن أبي سعيد وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل بن سعد عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل بن أوي عن أبيه قال القاضي أبو الفضل رحمه الله فهذا حديث كما تراه خرج وأهل الصحة ورواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره وبمن دون هذا العرري يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب فصل في معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر ومثل هذا في سائر الجمادات حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط حدثنا المهلب أبو القاسم حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا المروزي حدثنا الفربري حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه وقال أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا ثم في أيدينا فما سبحنا وروى مثله أبو ذر وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان وقال علي وقال علي كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن سمرة عنه عليه السلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليا. قيل إنه الحجر الأسود عن عائشة رضي الله عنها لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن عبد الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له وفي حديث العباس إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار كستر إياهم بملاءته فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح وعن أنس صعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وحدهن فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومثله عن أبي وريرة في حراء وزاد معه علي وطلحة والزبير وقال فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد والخبر في حراء أيضا عن عثمان قال وما عشرة من أصحابه أنا فيهم وزاد عبد الرحمن وسعدا قال ونسيت الاثنين وفي حديث سعيد بن زيد أيضا مثله وذكر عشرة وزاد نفسه وقال أن أنه حين طلبته قريش قال له ثبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله وقال له حراء إلي يا رسول الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال فرجف المنبر حتى قلنا لا يخرن عنه وعن ابن عباس كان حول البيت ستون وثلاث مئة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسها ويقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشر إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما وقى منها صنم ومثل في حديث ابن مسعود وقال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمره إذ خرج تاجرا مع عمه وكان الراهب لا يخرج لأحد فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا الله ولا يسجد إلا لنبي وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تضله فلما دن من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال الفيء إليه فصل في الآيات في ضروب الحيوانات حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي يونس قال حدثنا أبو الفضل الصيقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمر حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب وروي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء عربي قد صاد ضبا وقال من هذا؟ قالوا نبي الله وقال واللات والعزة لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وطرحوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا دبيك وسعديك يا زينا من واف القيامة قال من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي ومن ذلك قصة كلام الذئب المشورة عن أبي سعيد الخري بين راع يرعى غنما له عرض الذئب لشات منها فأخذها الراعي منه فأقع الذئب وقال للراعي ألا تتقي الله حلت بيني وبين رزقي قال الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء, بأنباء, ما بأنباء ما قد سبق فأتى الراعي النبي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحدثهم ثم قال صدق والحديث في قصة وفي بعضه طول ورؤي حديث الذئب عن أبي هريرة وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه عنده قرّة قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب وتصير في جنود الله قال الراعي ما لي بغنمي؟ قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها فوجدها كذلك وذبح لذئب شاتا منها وعن أهبان بن أوس وأنه كان صاحب هذه القصة والمحدث بها ومكلم الذئب وعن سلمة بن عمر بن الأكواع أنه كان صاحب هذه القصة أيضا وسبب إسلام بمثل حديث أبي سعيد وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لابي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ضبيا فدخل الضبي الحرم فانصرف الذئب فعجباه من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوك إلى الجنة وتدعونه إلى النار فقال أبو سفيان واللات والعزة لئن ذكرت هذا بمكة ستتركنها خلوفا وقد رؤية مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه عن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط فقال يا عباس أتعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأن تجالس فكان سبب إسلامه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الرجل عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر وكان في غنم يرعاها لهم فقال يا رسول الله كيف بالغنم؟ قال احسب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها ففعل فسارت كل شات حتى دخلت إلى أهلها وعن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم في وفي الحائط غنم فسجدت له وقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها إلى آخر الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله ومثله في الجمل عن تعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر قال وكان لا يطل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الأرض وبرك بين يديه فخطبه وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى وفي خبر آخر في حديث الجمري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم عن شأنه فأخبروا أنهم أرادوا ذبحه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف وفي رواية أنه شك إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره فقالوا نعم وقرؤي في قصة العضباء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي وتجنب الوحوش عنها وندائهم لها إنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت ذكره الإسفرايني وروى ابن وهب أن حمام مكة أضلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار وفي حديث آخر وأن العنكبوت نسج على بابه فلما أت الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا فعن عبد الله بن قرط قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلفنا إليه بأيتهن يبدأ وعن أم سلامة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادت ضبية يا رسول الله قال ما حجتك قال الصارني هذا العربي ولي في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع قال وتفعلين قالت نعم فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه العربي وقال يا رسول الله لك حاجة قال تطلق هذه الضبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وفي هذا الباب ماروية من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وجهه إلى معاذ باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد فقلت لو أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق وأخذ عليه السلام أذنيشات لقوم من بني ع... من عبد القيس بين إصبعيه ثم خلاها فصار لها ميسما وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعده وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له اسم يزيد ابن شهاب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا وأنه كان يوجه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أنه ما سرقها وأنها ملكه وفي حديث العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكريه وقد أصابهم عطش ونزلوا على غير ماء وهمزوا أو ثلاث مئة فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروا الجند ثم قال لرافع أملكها وما أراك فربطها فوجدها قد انطلقت رواه ابن قانع وغيره وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها وقال لفرسه عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا واجعله قبلته فما حرك عضوا منه حتى صلى صلى الله تعالى عليه وسلم ويلتحق هذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسوله إلى الملوك وخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثوا إليهم والحديث في هذا الباب كثير وقد جئنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع منه في كتب لا فصل في إحياء الموت وكلامهم وكلام السليان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماعا وإذنا قالوا حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا بن العرابي حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمر عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيب رشاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بالشرب بشرب البراء وقال اليهودية ما حملك على ما صنعته قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته وإن كنت مريكا أرحت الناس منك قال فأمر بيها فقتلت وقد روى هذا الحديث أنس وفيه قالت أردت قتلك وقال ما كان الله ليصليطك على ذلك فقالوا نقتلها قال لا وكذلك روى عن أبي هريرة من حديث غير وهب قال فما عرض لها ورواه أيضا جابر بن عبد الله وفيه أخبرتني به هذه الذراع قال ولم يعاقبها وفي رواية الحسني أن فخذا إن أن فخذا تكلمني أنها مسمومة وفي رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن قالت إني مسمومة وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها وفي الحديث الآخر عن أنس منه قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعي الذي مات فيه ما زالت أكلة قيبرة تعادني فالآن أبان قطعت أبهري وحكى ابن إسحاق إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشتر بن البراء فقتلوها وكذلك اختار اختلف في قتله للذي سحره قال الواقدي وعفوه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كلوا بسم الله فأكلنا وذك وذكر اسم الله فلم تضر, فلم تضر منا أحدا قال القاضي أو الفضل وقد خرج حديث الشاية المسمومة أهل الصحيح وخرجه لائمة وهو حديث مشهور واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشات الميتة أو الحجر أو الشجر وحروف وأصوات يحدث الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقل عن هيئتها وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهما الله وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن وكل محتمل والله أعلم إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي خلافا للجبائي من بين سائر متكلمين فرق في حالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات والتزم ذلك في الحصى والجدع والذراع وقال إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا وآلة أمكنها بيها من الكلام وهذا لو كان لكان نقل والتهمم به آكل من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه مع أنه لا ضرورة إليه في النظر والموفق الله وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط فقال من أنا؟ فقال رسول الله وروي عن معرض ابن بن رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا جاء بصبيا يوم ولد فذكر مثل هذا الحديث وهو حديث مبارك اليمامة ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه روي وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شبه فكان يسمى مبارك اليمامة وكانت هذه القصة بمكة في حجة, في حجة الوداع. وعن الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية, بنية له في وادي كذا فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيب بإذن الله تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك وقال لها إن أبويك قد أسلما فإن أحببتي أن أردك عليهما قالت لا حاجة لي فيهما وجدت الله خيرا لي منهما وعن أنس أن شاب من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها وقالت مات ابني قلنا نعم قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس وكان قتل باليمامة فسمعنا حين أدخلناه القبر يقول محمد الرسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت وروي عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارج خر ميتا في بعض أزقة المدينة فرفع وسجع إن سمعوه بين العشاءين بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول أنصتوا أنصتوا فحسر عن وجهه وقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال صدق صدق وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم عاد ميتا كما كان فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأت على غيره قال حدثنا أبو إسحاق الحبال قال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الوردي عن البر علي البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاصم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناولني السهم لا نصل له فيقول ارمي به وقرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوس حتى اندقت يصيب يمئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وروى قصة قتادة. عاصم بن عمر ابن قتالة ويزيل ابن عياض عن ابن عمر ابن قتالة ورواها ابو سعيد الخدري عن قتالة وبسق على, على أثر سهم في وجه بقتادة في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح وروى النسائي عن أثمان ابن حنيف أن أعمى قال يا رسول الله قلع الله أن يكشف لي عن بصري قال فانطلق فتوضع ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه فيا قال فرجع وقد كشف الله عن بصره وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء فبعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاه رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال فويك أن أباه بيضة عيناه وكان لا يبصر بهم فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن الثمانين ورمي كلثوم بن الحسين يوم أخر في نحره فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ وتفل على شدة عبد الله بن أنيس فلم تمد فلم تمد وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رمدا فأصبح بارئا ونفت على ضربة, ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ كسرت فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه واشتكى علي بن عبي طالب فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم شفيه أو عافه، ثم ضربه برجله، فمشت ك ذلك الوجع بعد. وقطع أبو جهل يوم بدر يلا معوذ بنعفراة، فجاء يحمل يله، فمسق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصقه فلصقت رواه ابن وهب. ومن روايات أيضا النخوبي ابن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح وأتت برأة من خثعم مع صبي به بلاء لا يتكلم فأتي بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاه إياه وأمرها بسقيه ومسه به فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس وعن ابن عباس جاءت امرأة بابن الله به جنون فمسح صره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفية وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسع عليه ودعاه وتفل فيه فبرئ لحينه وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر وسألت جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء فقالت إنما أريد من, من الذي في فيك فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لن تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا باب واسع جدا وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم عليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل أدركت الدعوة ولده ولد ولده حدثنا أبو محمد العتابي بقرات عليه حدثنا أبو القاسم حاتم ابن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتالت عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعوا الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في ما أتيته ومن روايات عكرمة قال أنس فوالله إن مالي كثير وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المائة وفي رواية وما أعلم أحنًا أصاب من رخاء العيش ما أصبته ولقد دفنت بيدي هتين مئة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولدين، ومنه دعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لو لا رجوت الأصيب تحته ذهبا وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركتي بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي وأخذت كل زوجة ثمانين ألف وكنا أربعا وقيل مئة ألف وقيل بلصول صلحت إحداهن لأنه في مرضه على نيف وثمانين ألف وأوصى بخمسين بعد صدقات الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة أعتق يوما ثلاثين عبدا وتصدق مرة بعير فيها سبعمائة بعير وعوارفه وردت عليه تحمل من كل شيء وردت عليه تحمل من كل شيء وتصدق بها ومما عليها وبأكتابها وأحلاسها ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر قال ابن مسعور رضا الله عنه ما زلنا عزة منذ أسلم عمر وأصاب الناس في بعض ما غزيه عطش فسأله عمر الدعاء فدعا فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا وقال لي أبي قتالة أفلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره فماته وابن سبعين سنة وكانه ابن خمس عشرة سنة وقال للنابغة لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن وفي رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سن نبتت له أخرى وعاش عشرين ومئة سنة وقيل أكثر من هذا ودعا لني عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وسمي بعد الحبر وترجمان القرآن ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صدقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح فيه ودعا المقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال ودعا بمثله لعروة ابن الجعد فقال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح أربعين ألفا وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه وروي مثل هذا لغر قدة أيضا وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاءه بي إعصار ريح حتى ردها عليه ودعا لأم أبي هريدة فأسلمت ودعا لعلي أن يكف الحر والقر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد ودعا لفاطمة ابنته الله ألا يجيعها قالت فما جعت بعده وسأله الطفيل بن عمر آية لقومه فقال اللهم نور له فسطع نور بين عينيه فقال يا رب أخاف أن يقول مثلة فتحول إلى طرف صوته فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور ودعى على مضر فأقحطوا حتى استعتفتوا قريش فدعا لهم فسوق ودع على كسر حين مزق كتابه أي يمزق الله ملكه فلم تبق له باقياً ولا بقيت لفارسة رياسة في أقطار الدنيا ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد وقال لرجل دعاه يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا فلم يرفعها إلى فيه ودع على عطبة بن أبي لهب اللهم سلط علي كلبا من كلابك فأكله الأسل وقال لإمرأة أكلك الأسد فأكلها وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء على قريش حين وضعوا السلا على رقبته وهو ساجد مع الفرتي والدم وسماهم قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر ودعا الحكم ابن أبي العاص وكان يختلي بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي فرآه فقال كذلك كن فلم يزل يخترجوا إلى أن مات ودعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع فلفظت الأرض ثم ووريا فلفظت مرات فألقاه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة والصد جانب الوادي وجحده رجل بيع فرس وهي التي شهد فيها حزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة وهذا الباب أكثر من أن يحاط به.